بوك تو چترية ست خمسة وأربعون خمسة وأربعون <بوكينو> في السينما في السينما نيه ساكاما فوكينو نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. ديناس سيحكيجوا دوبر فيلم. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلمت السوسمة نوف. الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماماً каде е благајната ајна шбак ат ајна шбак ат има ли ушта слободни места هل мазалат туад амакин халия هل мазалат туад амакин халия чинат влезнита билети би кам тазакир аддухол بكم تذاكر الدخول؟ كُوْعَا زَبُوَّجْنُوا بِالْحِيْدْسَاتَ. متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ قُلْكُمْ دُلْجَتْ رَاعَ فِيلْمَتْ. كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ ياس <تصفيق> بسأكلا أريد أن أجلس في الخلف. <تصفيق> أريد أن أجلس في الخلف. ياس بسأكلا داسيدم أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. yes، بسأكلا دسيدم في السредینة. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. فيلمٌ بشع وسُبُدَلِف. كان الفيلم مثيراً. كان الفيلم مثيراً. فيلموت نه بيشه لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا نو knjigata za filmot besha لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان افضل لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان افضل Каква беше كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Имаше هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Хел Кеннет Хунак, Тържама Heеуарија биле Инглизија За текстовите и книгите посететеја странатадуплове дуплове дуплове Б 2.D.